بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات وغرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف رجفا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 اذھب الی فرعون اننه طغى فقل هل لك الی انت زکا واهدیک الی ربک مَأَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الأعلى, اللَّهُ إن فِي أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاقة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 Nmillikate geriu jės viejus į jįotherinį. favour nausiau vis主ks Des become, turiu kėlamau